وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس هل لنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فَهُمْ فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشهرون فتبسم راحكا مِنْ قولها وقال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي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 فَمَكَثَ فَيَوْمَيْنِ فَظَنَّ أَنَّ رَبَّهُ لَيَخْتَالُ بِهِ وَنَادَىٰ فِي الْقَرْيَةِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ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 ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 يَا مَنَا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَهْلُوا عَلَيَّ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 ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ إِنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا نَهْلِكَ أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَنَكَرْنَا مَكْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَمَاعَْتَ بِهَادِ الْعُممْ بَلَلَتِِم إِنْ تُسمِْعُ إِلَّا مَْ يُؤْمِنُ بآياتنَا فَهُم مُسلمُون وأْ وَإِذَا وَقَا الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجِنَا لَهُمْ دََّتَم مِنَ الْ الأأَرضِ تُكَلِّمهُمْ تُكَلِّمُهممْ أن النَّ سَكَانوا بِآيتِناَا لَا يُطِنُون